كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لإن لم ينتهي لنسف نصيته كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب